ان الله سائلكم عن الاسرى بيد اليهود والصليبيين والمشركين لما لم تخلصندوهم الم لم تسمعوا ما قاله عبد الرحمن بن عمرو وما بعثه عمر بن عبد العزيز في فداء المسلمين في القسطنطينيه يقول فقلت له ارىيت يا امير المؤمنين ان ابوا ان يفاد الرجل بالرجل كيف افنى قال جدهم الى ان قال فان ابوا الا اربعا فقال اعطهم وكل مسلم ما سألته والله والله لا رجل من المسلمين احب الي من كل مشرك عندي انك ما فليت به المسلم فظننت انك انما كشتر الاسلام ان الله تعالك من افغانستان والعراق ماذا قدمتم لهما تحني <تصفيق> يا مقيما بهذه السجون اليك ابث بهذه الشجون اذا كنت بالله مستصم فماذا يضيرك ريم المنون اخي يا مقيما جهاد السجود اليك امت باني السجود اذا كنت بالله مستصم فماذا يضيرك ريم المنون اذا كنت ماذا يضرك كيد العذيذ اذاري اخي ان تسيء الظنون بوعد الاله القوي المثين مئات انوف من الصادقين اقام زمانا بهذا السجون تحصا بذكر الاله العظيم افضل كتاب المبين تحصا بذكر الاله العظيم وذاذر لحفظ الكتاب المبين فذاك لقلبك حصن حصين وهذا لروحك زاد معين فهذي شدايد سوف تزول وتبقى الفوائد منها فنون وَإِن شَكَوْكَ وَإِن عَذَّبُوكَ وَإِن ضَرَبُوكَ فَلَا تَشْتَكِ إِن فَلَسْتَ بِأَوَّلِ مَنْ يُضْرَبُ لَذِينَ عَظِيمٍ وَشَرَعٍ مُّبِينٍ وَلَسْتَ وَحِيدًا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ تِلْكَ الْقَوَافِلُ عَذْرُ السِّنِينَ وَإِن مَّرَّ رَعِيدٌ وَجَاءَ ولي دارت شهور وانسا فجين فلا تبث اس يا اخص صالحين لفرقه اهل وفاقدي بنين فان كان هذا لرب ودين فاين الثبات واين اليقين واين كلامك في من مضى منله ذاكر رسول الامين وأيما كلامك فيمن ضا في ملة ذاكر الرسول الامين لمرضات رب ونصرة دين فهون الحياة وكل البنون لمرضات رب عزيز كريم طيب السجود وتحل المنون فَأَسْأَرُ لَكِن لِرَمٍ وَدِينٍ وَأَمْضِي عَلَا ثَنَفِ فِي يَقِينٍ فَأَسْأَرُ لَكِن لِرَمٍ وَدِينٍ وَأَمْضِي عَلَا ثَنَفِ فِي يَقِينٍ فَإِمَّا إِلَى النَّصْرِ فَوْقَ الْأَنَامِ وَإِمَّا إِلَى اللَّهِ فِي الْخَالِدِينَ فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين مهجاً أخي فما أسأنا الظن بل سوف نصبر وإن فرج الله قريب وإن مع العسر يسر وإن القيود هاتيك القيود لن تثني عزائمنا أو لن تخدر هممنا أخي إننا ما أسأنا الظنون بوعد الإله القوي المتين وما زادنا القيد إلا ثباتا وما زادنا السجن إلا يقين وما زاد تعذيب إخواننا وقتل الدعاة ولو بالمئين ورفع رايه ايماننا واظهار توحيد حق ودين تنسقي غرا سك توحدنا ببذل الدماء وقطع الوثين ونعلي لواء اسلامنا بهامر الرجال وصبر متين تَظَهَّرَ رُغْمَ أَنُوفِ الطُّغَا وَفَعَلُوا وَتُنْشَرُ فِي الْعَالَمِينَ وَلَنْ نَنْثَنِي عَنْ جِهَادِ الطُّغَا وَلَنْ نَنْحَرِفَ عَنْ سَبِيلِ الْأَمِينِ ولن ننحرف عن طريق الكفاح ولن نتضرر بالمرجفين سنمضي على الدرب رغم الجراح ورغم الدماء ورغم الانين لنا اسوة في رجال مضوا على الدرب كانوا ذي شامخين فهذا بلال مضال الجنان ولم ينحرف خشية المشركين وذاك صهيب اخو المتقين يبيع الحياة ليربح دين فهذا بلال مضال الجنان ولم ينحرف خشية المشركين فذاك صهيب اخو المتقين يبيع الحياة ليربح درين ومصعب يشرك عيش النعيم ويا ابا يضل مع المثرفين يعيش لينصر دين عظيما ويمضي شهيدا مع الخالدين مئات الالوف من الصادقين قضوا في ثبات مضى في يقين فريق قضى وفريق مقيم وما بدا من متين ومن رمح حقا دخول الجنان اشاء العناقالحون وعين كلام الذم سبعات الطريق كلام الذم بذل مهر ثمين ما شئني جموعا سفره قاطبه الفتنه الكبرى هي استسلامكم للظلم والطغيان والعدوان الفتنه الكبرى هي استبدانكم امر الاله براحه السلطان او ما تحس بان ذا شعب اسير او ما تحس بان ذا سجاني او كلما صوت على استبدالهم كثرتني وقد احتفي ايماني انت رجال بلد السليبه متجمعون يا مدعي العلم يا فتان انا خارج عن كل من ظل الطريق ورائح نحو الجهاد رافق الشجاعاني متطرف لا لن اكل ولا نامل حتى تقام شريعه الرحمن دمه على اسود التوحيد محمود يا رجل البطوله والكذا نرجوك لا عيشا النعيم المخلد محمود يا رجل البطوله والجد نرجوك لا عيشا النعيم المخلد محمود يا رجل البطوله والجد نرجوك لا عيشا النعيم المخلد بعيوننا وقلوبنا مكسومه تنتجي الندى عيوننا من حزننا هاجت وقلوبنا مكشوفه تنتظر الندى رحموت يا رجل القطر والتي والكذا نرجو لنا عيشا نعيم مخلدا رحموت يا نداء نرجوك لا عيشا نعيم مخربا فعيوننا من حزننا محرقة وقلوبنا مشرومة تذكن نداء فعيوننا من حزننا محرقة وقلوبنا بكننا محمود يا وجل البطولة والفدى نرجو لك عيش النعيم مخلدا محمود يا وجل البطولة والفدى نرجو لك عيش النعيم مخلدا بعيوننا من حسننا محرقة وقلوبنا تفكي النداء فعيوننا من رغمنا مراقة وظلوبنا مكتوبة تفكي النداء محمود يا رجل البطولة والكداء نرجو لك عيشا عيش مخلدا محمود يا رجل البطولة والكداء نرجو لك عيشا في مصادر النداء باعيوننا من حزننا نحراقه وقلوبنا مسحومه تنتظرك النداء بعيوننا من حزننا نحراقه وقلوبنا مسحومه تنتظرك النداء دمعة على اصول التوحيد